ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ولئ المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال ا ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما اصطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي